مبتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته فإن من علت همته يختار المعالي وربما لا يساعده الزمان وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب وإني أعطيت من علو الهمة طرفا فأنا به في عذاب ولا أقول ليته لم يكن فإنه إنما يحل العيش بقدر عدم العقل والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل ولقد رأيت أقوام يصفون علو هممهم فتأملتها فإذا بها في فن واحد ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم قال الرضي ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسمي في تفاوت همتي فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة وكان أبو مسلم الخراساني في حالة شبيبته لا يكاد ينام فقيل له في ذلك فقال ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق إلى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمج الرعاع قيل فما الذي يبرد غليلك قال الظفر بالملك قيل فاطلبه قال لا يطلب إلا بالأهوال قيل فرك بالأهوال؟ قال العقل مانع قيل فما تصنع؟ قال سأجعل من عقلي جهلا وأحاول به خطرا لا ينال إلا بالجهل وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به فإن الخمول أخ العدم فنظرت إلى حال هذا المسكين فإذا هو قد ضيع أهم المهمات وهو جانب الآخرة وانتصب في طلب الولايات فكم فتك وقتل حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا ثم لم يتنعم في ذلك أكثر من ثمان سنين ثم اقتيل ونسي تدبير العقل فقتل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال وكان المتنبي يقول وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده ولكن قلبا بين جنبي ماله مدى ينتهي بي في مراد أحده يرى جسمه يكسى شفوفا تربه فيختار أن يكسى دروعا تهده فتأملت هذا الآخر فإذا نهمته فيما يتعلق بالدنيا فحسب ونظرت إلى علو همتي فرأيتها عجبا وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه لأنني احب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها وأريد استقصاء كل فن وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه فإن عرض لي ذو همة في فن قد بلغ منتهاه رأيته ناقصا في غيره فلا أعد همته تامة مثل المحدث فاته الفقه والفقيه فاته علم الحديث فلا أرى الرضا بنقصان من العلوم إلا حادثا عن نقص الهمة ثم إنني أروم نهاية العمل بالعلم فأتوق إلى ورع بشر وزهادة معروف وهذا مع مطالعة العلم والتصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد ثم إني أروم الغنى عن الخلق وأستشرف الإفضال عليهم والاشتغال بالعلم مانع من الكسب. وقبول المنن مما تأباه الهمة العالية ثم إني اتوق إلى طلب الأولاد كما اتوق إلى تحقيق التصانيف ليبقى الخلفان نائبين عني بعد التلف وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد ثم إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال ثم لو حصل فرق جمع الهمة وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب فإنه متعود للترفه واللطف وفي قلة المال مانع وكل ذلك جمع بين الضاد فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته طلب الدنيا وأنا لا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب ولا أن يؤثر في علمي ولا في عملي فوا قلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم وشغف القلب بالتصانيف وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم ووأس أسفي على ما يفوتني من المناجات في الخلوة مع ملاقات الناس وتعليمهم ويا كدر الورع من طلب ما لا بد منه للعائلة غير أني قد استسلمت لتعذيبي فلعل تهذيبي في تعذيبي. لأن علو الهمة تطلب المعالي المقربة للحق عز وجل ربما كانت الحيرة في الطلب دليلا إلى المقصود وها أنا أحفظ أنفاسي من أن تضيع منها نفس في غير فائدة فإن بلغ همي مراده وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله